اثنان استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك الصديق وطن صغير الصديق نعمة عظيمة الصديق الأصيل لا يؤذي صديقه الصداقة عقل واحد في جسدين توجد المودة والمحبة في الصداقة الأصيلة